وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الذي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 فإن تولوا فقد أبلغتكم مَا أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا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 فمن ينصرني مِنَ الله إن عصيته فما تزيدونني غَيْرَ تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب فَلَما جَأَأَمرنا نَجَّينَا صالِحَو وََّذِينَ آمَنُ مع والَّذِينَ آمَنُ معهُ, معه بَِحْمَة مِ وَمنِنْ خزْ يَومِذ إِ رَبكَ هو قوَو العزيز.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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهٌ مُّنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ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 ولا يلتفت منكم احد الا امراتك ان له مصيبها ما اصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد